وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وترى الشمس إذا طلعت أي ترى أيها المخاطب الشمس عند طلوعها تميل على كهفهم والمعنى أنك لو رأيتهم لرأيتهم كذلك لا أن المخاطب رآهم بالفعل كما يدل لهذا المعنى وقوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا الآية والخطاب بمثل هذا مشهور في لغة العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم وأصل مادة التزاور الميل فمعنى تزاور تميل والزور الميل ومنه شهادة الزور لأنها ميل عن الحق ومنه الزيارة لأن الزائر يميل إلى المزور ومن هذا المعنى قول عن ترت في معلقته فازور من وقع القنا بلبانه وشكى الي بعبرة وتحمحمي وقول عمر بن أبي ربيعه وخفض عني الصوت أقبلت مشية الحباب وشخصي خشية الحي أزور وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ذات اليمين أي جهة اليمين وحقيقتها الجهة المسمات باليمين وقال أبو حيان في البحر وذات اليمين جهة يمين الكهف وحقيقتها الجهة المسماة باليمين يعني يمين الداخل إلى الكهف أو يمين الفتية انتهى وهو منصوب على الظرف وقوله تعالى وإذا غربت تقرضهم من القرض بمعنى القطيعة والصرم أي تقطعهم وتتجافى عنهم ولا تقربهم وهذا المعنى معروف في كلام العرب ومنه قول غيلان ذي الرمة نظرت بجرعاء السبية نظرة ضحا وسواد العين في الماء شامس إلى ضعن يقرضن أقواز مشرف شمالا وعن أيمانهن الفوارس فقوله يقرضن أقواز مشرف أن يقطعنها ويبعدنها ناحية الشمال وعن أيمانهن الفوارس وهو موضع أو رمال الدهناء والأقواز جمع قوز بالفتح وهو العالي من الرمل كأنه جبل ويروى اجواز مشرف جمع جوز من المجاز بمعنى الطريق وهذا الذي ذكرنا هو الصواب في معنى قوله تعالى تقرضهم خلافا لمن زعم أن معنى تقرضهم تقطعهم من ضوئها شيئا ثم يزول سريعا كالقرض يسترد ومراد قائل هذا القول أن الشمس تميل عنهم بالغداء وتصيبهم بالعشي إصابة خفيفة بقدر ما يطيب لهم هواء المكان ولا يتعفن قال أبو حيان في البحر ولو كان من القرض الذي يعطى ثم يسترد لكان الفعل رباعيا فتكون التاء في قوله تقرضهم مضمومة لكن فتح التاء من قوله تقرضهم على أنه من القرض بمعنى القطع أي تقطع لهم من ضوئها شيئا وقد علمت أن الصواب القول الأول وقد قدمنا أن الفجوة المتسع وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة تزاور عن كهفهم فيه ثلاث قراءات سبعيات قرأه ابن عامر الشامي تزور بإسكان الزاي وإسقاط الألف وتشديد الراء على وزن تحمر وهو على هذه القراءة من الازورار بمعنى الميل كقول أن ترة المتقدم فزور من وق القنا البيت وقرأه الكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي بالزاي المخففه بعدها ألف وعلى هذه القراءة فأصله تتزاور فحذفت منه إحدى التائين على حد قوله في الخلاصة وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر وقرأه نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري تزاور بتشديد الزاي بعدها ألف وأصله تتزاور أدغمت فيه التاء في الزاي وعلى هاتين القراءتين أعني قراءة حذف إحدى التاءين وقراءة ادغامها في الزاي فهو من التزاور بمعنى الميل أيضا وقد يأتي التفاعل بمعنى مجرد الفعل كما هنا وكقولهم سافر وعاقب وعافى وعلى قول من قال إن في الكهف حواجز طبعية تمنع من دخول الشمس بحسب وضع الكهف فالإشارة في قوله ذلك من آيات الله راجعة إلى ما ذكر من حديثهم أي ذلك المذكور إلى هدايتهم إلى التوحيد وإخراجهم من بين عبده الأوثان وايوائهم إلى ذلك الكهف وحمايتهم من عدوهم إلى آخر حديثهم من آيات الله وأصل الآية عند المحققين آية بثلاث فتحات أبدلت فيه الياء الأولى ألفا والغالب في مثل ذلك أنه إذا اجتمع موجب إعلال كان الإعلال في الأخير لأن التغير عادة أكثر في الأواخر كما في طوى ونوى ونحو ذلك وهنا أعل الأول على خلاف الأغلب كما أشار له في الخلاصة بقوله وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق والآية تطلق في اللغة العربية إطلاقين وتطلق في القرآن العظيم إطلاقين أيضا أما إطلاقها في اللغة فالأول منهما أنها تطلق بمعنى العلامة وهو الإطلاق المشهور ومنه قوله تعالى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الآية وقول عمر بن أبي ربيعة بآية ما قالت غدات لقيتها بمدفع أكنان أهذا المشهر وقد جاء في شعر نابغة ذبيان وهو جاهلي تفسير الآية بالعلامة في قوله توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار بقوله بعده رماد ككحل العين لأيا أبينه ونؤد كجذم الحوض اثلم خاشع وعما الثاني منهما فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة يقولون جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم ومنه قول برج ابن مسهر أو غيره خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا نسج اللقاح المطافلة فقوله بآياتنا أي بجماعتنا وأما إطلاقها في القرآن فالأول منهما إطلاقها على الآية الكونية القدرية كقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أي علامات كونية قدرية يعرف بها أصحاب العقول السليمة أن خالقها هو الرب المعبود وحده جل وعلا والآية الكونية القدرية في القرآن من الآية بمعنى العلامة لغة وأما إطلاقها الثاني في القرآن فهو إطلاقها على الآية الشرعية الدينية كقوله رسولا يتلو عليكم آيات الله على الآية ونحوها من الآيات والآية الشرعية الدينية قيل هي من الآية بمعنى العلامة لغة لأنها علامات على صدق من جاء بها أو أن فيها علامات على ابتدائها وانتهائها وقيل من الآية بمعنى الجماعة لاجتمال الآية الشرعية الدينية على طائفة وجماعة من كلمات القرآن أيها المستمع الكريم حسبنا ما مضى في هذا اللقاء ولنا لقاء آخر إن شاء الله